وَدَّنَا كَأَامُوا وَكَلَّبُوا بِآيَاتِنَا أُلَائِكَ آمَنُوا دَخَلُوا வாவி தன் மௌசி மஆஃபப நிம் மசிபத் ومن يؤمن بالله يهدي قلبك والله بكل شيء பி ஆச الله لا اله الا هو وما الله يبيت يتو كدلم يا أيها الذين آمنوا إن من أذى